لا اذا جلى الله والله اكبر والله اكبر والله اكبر بِسْمِ اللَّهِ مَا يَرْحَمُنَا أَعْظِمَ مَا كوريا الله ان في خلقنا وانتي على الارض وقل الى نفسك ليوما يورمها ويرف كل التي تجري في البحر فر بما ينفع الناس إن يوم الفصل كان ميقعة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وداو وتري سليمان يوف فملي في الحورس